بسم الله الرحمن الرحيم اي قتواعدت الساعه وانشق القمر وان يروا ايتين يعقبوا وان يروا ايتين ويقولوا مستبر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 يخرجون من الأجداف كأنهم جراث متشر مطعين إلى الساعة يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبده فكذبوا عبده وقالوا مجنون والدجر فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرٌ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ هَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرُبَ عِيُونَا فَالْتَقَ الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرٍ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد ترتناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت سعاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا ريحا صرصرا في يوم نحش مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل موقعر فكيف كان عذابي ونذر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 سيعلمون غدا من الكتاب الأشر إنا مرسل الناقة فئنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر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 إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل نوط إلا آل نوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجذي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه فيه فطمثنا عينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فال من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم نكون ضراء في الزبر أم يقولون نحن جميع متطر سيهزم الجمع ويولون الزبر بيزاعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ظلال وَسُعُر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن المجرمين في ظلال وسعر يوم يبحثون في النار على وجوههم ذوقوا ما سأثقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمش بالبصر ولقد أهلكنا أسياعكم فهل من مذكر وكل شيء فعلوه في الزبو وكل